وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ وَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُونَ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يَبِيتُونَ فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا